ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينته عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم مَا الْمَسِيحُ بَنُو مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَتَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ فَانظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ۖ فَمَن يُبْدِ ٱللَّهُ لَهُۥ ٱلضُّرَّ فَلاَ شِفَآءَ لَهُۥ ۖ وَمَن يُشفِهِۦ فَلاَ رَادَّ لِفَعْلِهِۦ ۖ وَكَذَٰلِكَ نُثَبِّتُ ٱلْمُؤْمِنِينَ